رقم ثلاثين. خارج أوقات الفحص الفني المحافظة على حسن حالة العربة هو ألف اختياري ب منصوح به جيم إجباري. أعيد. خارج أوقات الفحص الفني المحافظة على حسن حالة العربة هو ألف اختياري ب منصوح به جيم إشباري